إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُمُّ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ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 وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لا لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الضَّارِّ شَيْئًا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 ما ينهىكم الله عن الذين قاتلكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا وظاهروا على إخراجكم أن ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا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 توبه بِهِ مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات باعنك على ألا يشك نبي الله شيئا ولا يسرق ولا يسرق ولا يزن ولا ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّرُ من أَصْحَابِ الْقُبُورِ